ويلي عذار دم اظلوم ويلي عذار دم اظلوم ويلي عذار دم اظلوم وليع الزهر المظلوم وليع الزهر المظلوم یه پنیه یه پانه یه پنیه یه پنیه یه پنیه دا عيد وانا يا ابني ايفني بارك الله بعيونك اي ابني عدوانه لا ييبك يا ميمنين داهر شفال عين قلتها لا ييبك يا ميمنين داهر شفال عين ما العلم منتواه عيد المصطفى بی اخبا تروی ما صادق مومزد غلیل ایمه مل مهدی ما ایت لو يبقى يوم من الزهر هم يظهر لو يبقى يوم هم, هم يظهر يبديها يبديها وتاورت يبديها يبديها <تصفيق> ها <آه، أفعب. تصفيق> النبي هذا الخبر سيف العماء الملط النبي عن النبي هذا الخبر سيف العماء الملط يعني عيد ولا هي بنيها نحكي لا يا ابو جهيا لا یبگیا لا یبگیا اون ابو فاطمه العبودي ایس من اسم النابل هادي محمد اسمه علم الواصل كرار علم من فاطمة تدت الشخص العصم من فاقيمة تدت الشخص العصم وصبر الحسن عنده وشجاعه وحكمة ترويها ترويها أخبار ترويها ترويها ترويها نقلتها اصحاب السير سفال عيما نقلتها اصحاب السير سفال عيما المرتا وابني هي يبني هي يبني هي عيد نب نب, نب يا ابني حدف لا يبقى يا يا سيبد ابني لا يما يبقى لا يبقى بن ما للوطا مار عيد و وبالجدالح سي نقتي دو اسرار وبالجدالح سي نقتي كل ما يذكر مد ما يتدارى هو اللي يظاهر ينادي بشاره هو اللي يظاهر ويبنيتو غيت العرض بحاره يحميها من شرط واغيت البشر سيال عيما من, شر من شرط من شرط واغيت البشر سيال عيما ما رعد وانا يفني هي یپنی ہے یپنی ہے یوالی افنی ہے یپنی ہے یپنی ہے یوالی افنی ہے یومی من الداحا سیفر افنی ہے ديوان فيها من يظهار شييد مباني الايمان وعلى الارض ينشو حكام القبراء مصلحينا دي بكل حقوق الانسان يفني دوال متجبري بالطغيان ينهيها ينهيها الدوال ها الدوال ينهيها ينهيها وعد والين لا ظلم يبقى ولا خاطر سيف العيما لا ظلم يعني عيد وانا هذا هذا لا يابقيو ليلي لا يا سهر ما بينه متاه وعيد وانا عيد وانا يا كامل كل الشعوب بالفكر تيدعي يحرر فكر هاو غايته يوعيها ورايا تعادله بداول التايه ورايا تحادل ابداؤل ایم لی ہے ایم لی ہے دینیانا ایم لی ہے ایم لی ہے ایم قسط وعاد الحلم وفكر سيفال إيماء في المنتظر قسط وعاد الحلم وفكر سيفال إيماء في المنتظر هل وعيد وعنا هل يبني يعني توسع سويا في افتح ها يمليها هلا لا يبقي لا يبقي يا ام من ذا عيدو <تصفيق> كامل شعر ابطال عيت يحيي ومخيل الشوع بالفكريته يدعي يحرر فكر او غايه بدا ولي تايه علي يا يملي وسطو عادل علم وفكر يا فالئ المنتظر وسطو عادل علم وفكر يا <تصفيق> فالئ المنتظر وانا يبني يبني يعني گیا من الله يعني بارك ضبيك من منتا مهدي غدا يشرق علي نضيه المهدي غدا يشرق علي نضيه وقلبي في على البشر حني بېلکو پېب نی داول اسلامي اې بېلکو پېب نی داول ولا غرب يا او شرقينا ये बनि है ये एबनि है والعالمي حكم باخر شافع الاما هلا والعالمي حكم ابخاب يعني سفیر دا هار